ولا أجور الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و يُوسُفَ إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مكيرون و لما جهزهم بجاهزهم قالتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفذقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهانكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 بوجاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصه ما عبره لاولئك ما كان حديثا يفترى ولكن تشطيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحما لقومه يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك نآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَنِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَىٰ في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب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 عَالِمُ الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لَهُ مُعَاقِبَةٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّةَ لَهُ وَمَا لَهُمْ يَدُونِهِ من مِوَالٌ من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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباس يكف فيه إلى الماء إلى ابن غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَشْتُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآشَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير وأم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَانِقُ كُلِّ شِيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمن السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُصِلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب والذين صبروا بتضاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جهنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرزياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 القلوب الذين آمنوا وعمل الصالحات طوباء لهم وحسن ما آب أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل تتنوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْنِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ نَذِيرِي لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَخَذْتُهُمْ فَكَانَ عِقَابًا أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ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 وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ من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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقشها من أطرافها والله يحكم لا معقبان حكمه وهو سريع الحساب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 إِنَّ فِي ثَانِكَلَ آيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِيعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ثُمَّ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ رُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ مُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِمَّا دَامٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ذنيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وبرزون اللَّهِ جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني والنموا انفسكم ما انا بمشرخكم وما انتم بمشرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية تمه قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْشُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ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 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَإِنَّ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقْسِمُونَ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ سَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ جِبَالٌ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْرِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل للناس ولينذر به ولعلم أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد صَدَقَ أن الألباب صدق الله العظيم